طال جو و واحد المعبود عاط لا محدود ومخزنا واف يا الخضاب طلع و النافع والخالق الصانع Ya tahi arzul ya al waqad al qahal, man bageda al qayfal, al naiya al hajal, uba shat al ghazlan, hi wardiya zahar, uba shat al ghazlan, hi wardiya zahar, ya بك ضرحة أحزنك وبهجة الخطر وسمك رفعته فوق ولك ثمار الشوق وأنت الحلار والذوق والباهي النادر يا قمة العجاز انت الضهض والماز وطرفك الخماز في طلة الساحل كل غماس بيضل كعشاق <مترجم> يا طيب <طرح> يا اشاقا <مترجم> ليلى الغالي يا نادي هيا اصلي ميلاده ايوار جوي يا العاقر ولو بلغ من زيوت دي فينا مفتون يبقى معي ويكون في جنب يا نبي حفر قلبي تولع في وموت في حبك والعيش في قربك روحي الهدا عام هو الدرج الاغلى قاحنا له واشتاق الغاب وصوتها هي سالناي كم تعجى عيني فالحب يا حيانايه هو حب يا طاهر ورغم أعمالاي وأكل اشغالي يا ظل في بالاي في داخلاي ظاهر أحب الفي مرهفة على يا مرها فلا حزاس يا زلوت الخاطى يا مرها فلا حزاس يا زلوت الخاطى وحسنك الفتى قد حيا لك وان فيك عمل على وطن جمالك النادر يا بهجة الدنيا موت بك وحياة وأنت انت عيني يا وهج السماء وهج السماء يا حالي يا المملو حبك يا انت بوح قلت نظرت قلبك ماصبحت لك شاعر والختم صلى الله على رسول الله والخدمة صلى الله على رسول الله من استفاد الله وكان له ناصر من استفاد الله وكان له نصر